بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجل فقالوا إما سمعنا قبآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وَأَنَّهُ سُعَالُ جَدٍّ رَّبِّنَا مُتَّخِذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّقْبَلَ الْإِنسُ وَالذِمُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ضموا كما ضمنتم أن لن يبعث الله أحدا وَأَنَّ لَنَا فِي السَّمَاءِ كَوْكَبًا وَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَمِنَاتٍ لَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ رَسْمًا فَمَرَّ يَسْمَعُ الْآلَ يَجْلُو لَهُ شِهَابًا وَرَصَدَا وَأَنَّا لَنَجْرِي يا شب أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون ومن نابون ذلك كنا قرار قطبلا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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَلَئِنَّ الْكَافِرِينَ لَأَضِلَّ قَاصِطُونَ فَلَنَسْلَمَنَّ لأُولَٰئِكَ حَظًّا رَشَدًا وَأَمَّا الْكَافِرُونَ فَكَانُوا بِجَهَنَّمَ مُحْضَرًا وَأَنَّ الَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَنَسْتَغْفِرَنَّ لَهُمْ مَا أَنغَضَ لنفسهم فيه، وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْر رَبِّهِ يَشْلُكُ عَذَابًا نُصَاعَدَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُونَ عَلَى اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَنَقَرَ مَعَهُ اللَّهُ يَدْعُهُ كَادُ يَكُونُ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أذلك لكم فرطا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بَلَغَ من الله وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا فسيعلمون من أضعف ناطرا وأقل عددا قل إن أجري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلس من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا مثالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحطى كل شيء عددا